Kami sampaikan, selanjutnya acara yang keenam pembacaan malut nabi yang hari ini akan disampaikan oleh Al Habib Abdurrahman Al haddad dari Malang kepada beliau diaturkan. Assalamualaikum. Fatihah ilahu Raisaidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah, sema ilahu Alaihi wa Ashabihi wa Ansarihi wa Hadrihi tajmahin, sema ilahu Raisaidina al-Muhajirin Allah Muhammad bin Isa, Raisaidina al-Faqih al-Mukaddam, Muhammad bin Ali b. Alawi, aladz Rahman al-Sakkab b. Alawi, utulihim, huruhim, sema ilahu Ruhul Habib b. Abbas bin Abdul Aziz Malik ib. Habib b. Abbas al-Maliki, sema ilahu Ruhul Habib b. Ali al-Hafi, sema ilahu Ruhu al-Dinah, wali Dikum, wa amwatina, wa amwat Dikum, اهلا وسهلا صلوا الله اللهم اجعلني اتنا في نياتهم في مقاصدهم على هذه النيه كل نيه صالحه جامع الدنيا والاخره والا الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم رب الذين اضلوا الذين رضوا لي ولنا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد ما لا حفل نور وكوكب يا ربي صلي على محمد ما لا حفل نور وكوكب يا ربي صلي على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد المشطفى المجتبى المحبب يا ربي صلي على محمد ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد ما لا بدر بغى بغيابه ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد مريح ريح نصر من نصر قدها بي صلي على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينساب كلام محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للنبي اصحاب محمد يا ربي صلِّ عليه وسلم يا ربي صلِّ على محمد واغفر وسامح من كان أدنى بي صلِّ على محمد ربي صلِّ عليه وسلم يا ربي صلِّ على محمد وبلغ الكل كل مطلب صلِّ على محمد ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد وا슬ب بنا ربي خير ماذهب ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد وصلح وسهل ما قد تصعب ربي صلي على محمد يا صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد اصدق عبدين بالحق يا ربي صلي على محمد اصدق عبدين بالحق اعراف يا ربي صلي على محمد خير الورى من هجان واسواب محمد ربي صلي يا ربي صلّي على محمد ما طير يمن الغناء فطرّب صلّي على محمد ربي صلّي عليه وسلم اللهم صلّ وسلم وبارك على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظ ما شانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرته في أقداره القسمة فأرسل إليه أشرف خلقه وعجل عبيده رحمه تعالى لقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آذر شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المنى الذي تكرم به المنان ومعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في عيكل المحمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترز ترد العوالم بدراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه تجل الحق في عالم قسه الواسع تجل ينقضى بالتشار فضله في القريب والشاسع فلو الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراده بكثرة ترجاد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر انتصل <تصفيق> به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قتوالى بحبيب عمل أنا ما نوالى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد تركه في حسن على مقام وتنهى في مجده وتعالى لاحظت العيون في مجدده بشرا كاملا يزيع الضلالا وهو من فوق علم ما قد رعده رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حظر الامتنان ما يعجز أن وصف الرسان ويحار في عقل معاني الجنان انتشر منه في عالم المطن والظهور ما ملأ الوجود خلق ينور فتبارك الله من اله كريم بشرتنا آياته بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أبوسكم عزيز عليه معانيتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف الرحيم فمن فاجأت هذه البشارة فتركها في قلب سليم فقد هدي إلى صراط المستقيم اللهم صلي وسليم وحفحين قربا ونطن هذا الحبيب أعلنت السماوات والعربون ومن فيهن بالترحيب وعنبار وجود الإله على أهل المجود تسج وأرسلة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله, الله. الله الحمد لله ولا إله إلا الله والبجرة كشفت جناء هذا المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاقى كل نور وأنفذ الحق حكمه على ما أسم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر إن وضعه أمة تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها بها للثماث الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحرعين من قسم الله له للشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي ردق الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود ملعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه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 a yes. قولا مقصادنا مرحبا يا نور العين جذل خصانق مرحبا وادنا نهجه سبيل مرحبا كي به نصح ونرجع نور العين مرحبا مرحبا جذل الساق ساني مرحبًا وسلام مرحبًا كل حين يا داد مرحبًا يا نور العين مرحبًا مرحبًا جدال حسين صل الله على محمد وعلى آل محمد.